الف لام م تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتره بل هو الحق من ربك لتنذر قوما لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ الذي الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى على العرش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 ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم, وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما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 وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ لَا يَكْسُونَ رُؤُوسَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا لَعَمَلِ صَالِحٍ فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ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 قَرُّوا سَجَدًا وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ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 أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يستوون أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى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 وقيل لهم زوقوا عذاب, زوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنزيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم, لعلهم يرجعون